الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فقور ثُمَّ رجع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُمَّ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ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 بهم بالغيب لهم مغفرة وأدر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ السماء ان بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم ممن في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَّا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 إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلدوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكب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 el ilm 'indallah wa innama ana nadhirun nabiyyun falam ma ra'a تدعون، والآوى من أهلكن يا الله، ومن مع يأو رحمنا، فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن أصبح siz kum bıma